إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٌ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرْضِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا 112. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذلية 113. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب 114. يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا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 وسيعلم الكفار لمن عكب